أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال